Jij bent en مرحبا بكم ومصباح جديد من مصابيح الهدى في الاول طبعا برحب اخوية الحبيبين يعني اسواتا بالدكتور صلاح كل مرة اقول اخوية الحبيبين فيعني في هم في الحقيقة يعني هم كذلك يعني احبابي في الله ويعني الواحد بيشعر دايما ولا اهجل ان اكررها انه في يعني محضن تربوي نتبادل فيه الاراء ودايما احنا بعد كل حلقه نقول لبعض سبحان الله كلمة دي جات منين وكلمة دي لأ ده تعليق دوت ده في فتحة ربنا اكرامنا به فيعني في برحب طبعا مش عارف السن انا تلخبطت والامين اكبر انما طبعا يعني رحب بالشيخ حازم نخليه اكبر منك سنة, سنة خلاص يعني شيخ شيخنا وابن شيخنا انما انت بجرفات الجميلة دي ممكن تبان شباب يعني الله يرضى عليك على انا شباب على طول طيب ربنا يكرمك رحب بالشيخ حازم وباخونا دكتور صلاح والحية النهاردة هنتكلم عن صحابي كان ماشي رايح دار الأرقم من قبل الأرقم فوجد صحابي تاني برضو زي حالته كده مضطهد برضو مظلوم كده وحالته يعني من ضمن الأوائل الذين ظلموا أيضا يعني بس ده ظلم التاني ظلم في اتجارته خليكم يعني معايا الأولاني قابل التاني على باب الأرقم قال له انت رايح فين؟ قال له داخل اسمع كلام محمد واشوف بيقول ايه فقال له طب وانا كمان جاي اسمع كلام محمد سيوب بيقول ايه طب يارا ندخل سوا دخلوا سوا خرجوا الاثنين بعد ان اسلاما الاثنين دول بقى مهمين جدا جدا واحد النهاردة وواحد ان شاء الله لازم ناخده سيدنا صهيب ابن سنان الرومي اللي هو خارج قالوا له بص لا انت واخد المال ده ومحمل انت جت لنا سعولوك قررت اجيرت وكسبت في قريش وفي مكة وكسبت من ورانا فزي ما جيت سعولوك تخرج سعولوك تسيب كل حاجة قال لهم في دهية خدوا كل المال وال... والأمارات والعقارات والأطيان والتجارة وكل وتفضلوا سلاموا عليكم وهاجر بنفسه فقط سب كل المال فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح الباية وأبا يحيى ربح الباية وأبا يحيى ربح الباية ده اللي هنقوله في الحلقة قادمة إن شاء الله أما النهاردة التاني بقى سيدنا عمار بن ياسر دخل مع سيدنا صهيب وخرج مسلم وموحد وطبعا ذاق في سبيل ذلك يعني الويلات نعم تتوقع بعد دكتور يعني كده الله الرحمن الرحيم الحقيقة يأنث القلب جدا عندما يعيش لحظات مع عمار بن ياسر رضي الله عنه نعم لان ده رسلم خصاه بقوله الطيب ابن الطيب يعني الطيب واصيل في الطيبة ابن ياسر وزوج سمية بنت خياس رضي الله عنه أول شهيدين في الإسلام ابنهم عمار بن ياسر وأنا عهدي بأولاد الشهداء أن الله يتولى أمرهم ويرزقهم ما لا يرزق عموم الناس يعني استقرائي التاريخي والواقعي أبناء الشهداء دول بيبقوا يعني الشهداء عند ربهم يرزقون وأولادهم كمان فورزق من النبي صلى الله عليه وسلم الطيب ابن الطيب عمار جلدة بين عيني يعني حته حساسة جدا عمار جلدة بين عيني الرسول صلى الله عليه وسلم يخص بهذا الجنة تشتاق لثلاثة يعني منزلة عالية جدا عمار وسلمان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار ابن ياسر عليكم بسمة عمار ابن ياسر فهو أمة واحده عمار ابن ياسر رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية ويكون فيصلا عندما تحتدم الفتنة عمار ابن ياسر اللي شاف هذه المآسي كلها في أبيه وأمه ولاقى الويلات منذ كان صغيرا وهو سابع رجل أسلم من الصحابة هذا الرجل يستحق فعلا ان احنا نعيش معاه ونقول فعلا على قدر من ضحى الدين الله وتعيش الأسرة كلها معنى التضحيه فلا يكون أغلى في حياة الإنسان من أن يعز الله الاسلام وفي سبيل يكون صبر كبير جدا وصبر لغاية مذهل يعني حال حصلته حالة إغماء عذب تعذيبا شديدا في بني مخزوم لغايه ما, ما حصل له اغماء ولما حصل اغماء عمل انفراجه لكل مطهط في العالم كله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال كلمات في حق الاصنام وقال كلمات في حق الرسول مدح الاصنام وقال كلمات في حق الرسول رغم عنه او كان في حاله من الاغماء ورحل للرسول يبكي فتنزل آيات الله سبحانه وتعالى وينزل جبريل مخصوص طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إنما السبب كان عمار فعمل انفراج لكل المتهاضين في الأرض إن لو حصل الموقف مشابه بهذا الشكل لاحظوا ان كان في حالة وصل إلى قرب الإغماء وأصبحت فيه رخصة بين يدي من يصاب بمثل ما أصيب به عمار ففعلا مثل الامفراظة لكل المطهرين ولا شك ان عند اخي الشيخ حازم لا والله يعني ان شاء الله لا, لا بارك الله فيك هو الحقيقة النقطة الاساسية ان يجعل منه النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الحق نعم دي نقطة لافتة للنظر انه لذرجة انه جمهور من الصحابة كانت اعينهم معلقة بعمار ام عمين يشوف هو رايح فين هو هيبقى مع مين علشان لانه ده ومن العجيب اللي روية عن ابي الدرداء انا الحياة قلت يا ترى عمار بن ياسر هو علامة على الحق يعني الحديث رواه ابو الله بن مسعود يقول اذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق اذا حصل اختلاف عمار بن ياسر يكون ملازما للحق وده شوف تقدير لسمية يعني احنا لو تقول لواحد ابن فلانة اه نعم ده يبقى يبقى قوي نعم نعم الاسلام جاي يغير الاعراف ان احنا نحتقل اسم المرأة ونحتقل يعني اه سبحان الله يا هتشوف اللفظ سبحان أنا الله انا اول مرة تيجي في الدماغة والله يعني سمعتها منك كده راحت، نعم نعم سبحان الله يعني هو آه. على كل حال الفكرة ده دي نقطة مهمة انه كون سيدنا عمار مع الحق مرجعه الى اصفر في نقطة مهمة انه سيدنا عمار وسمية وياسر التلاتة دول ودي حاجة غريبة جدا عمار بن ياسر يموت بعد أبيه وأمه بخمسين سنة لكن إن الموعد الجنة موعد التلاتة الجنة ده يموت فورا وده يموت بعد خمسين سنة مات بعد نصف قرن من الزمان ظل فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يذكر بلحظة الميعاد قال دول احنا قلنا عليهم كلهم كده مع بعض انما يا قال ان مو... ان يدخل الجنه صبرا قال يا رسل ان موعدكم اه رائع فلما ف... لانه دول موعدهم الجنة لازم تعرفوا انه خمسين سنة معناها انه ده يفضل ولذلك سيدنا ابو الدرداء الاولين اه رايح الجنه وبالتالي يبقى الفئة التي على الحق هو المقياس نعم بالضبط هو المقياس لا ولذلك البدء اللي حضرتك اتفضلت بيه ان هو عذب حتى اضطر ان يرتد قبل قول ده دي اعطيت له ختم في منتهى القوة من القرآن اذا قلبه مطمئن بالايمان قلبه مطمئن لانه نزلت ايه فيه كما الا من ها وقلبه مطمئن بالايمان نزلت في عمار بن ياسر إذن ذات شهادة من الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد ملئ عمار إيمانا حتى مشاشته يعني ما عادش فيه عارف الزلعة لما يحطوا لها يعني يسموها يختموا الفم الزلعة في الزلعة ف ف عمار بن ياسر من جره بس السادس اللي بره المصريين اللي رفض قال عليه نعم الجر مصر الزلعه وبره الجره نعم ايوه نعم, نعم, نعم, نعم ف ف عمار بن ياسر الحقيقة لما يرجع يضطر تحت اثر التعذيب الشديد جدا ان هو يذكر النبي بسوء ويذكر الـ الـ الـ الاصنام ب... ويروح هو نفسه بينطفض بينطفد ويقوله أنا مش إذا يقوله أنا فعلا حسيت بالكلمة إنه كانوا يقول أنا مش عارف أودي وشي منك فائد مش عارف أبص في في في في عينك يا رسول الله فقال له كيف تجد قلبك فمش قال له لا عليك قال إن عادوا فعد فأراد الله عز وجل أن يجعل إن عادوا فعد كقاعدة ليس معناها إنه ذا يبقى برا الحق فقال هذا الشخص ستقتله الفئة البغية ولا زلك تشوف التلبيس الشيطاني لا ورسول قاله له في ايه في موقف يعني كان بيشتغل مع الصحابة وبيبنوا مسجد والجذروا ايه عليه فقالوا ده عمار مات الرسول يعني مش بيشرب الجنة بس خمسين سنة قبل يعني ما يموت ومات سنة واحد وتشعين سنة آه. فقالهم لا ده عمار مش هيموت في الطريقة دي تخافوش عليه ده يعيش آه. آه. وبعدين ستقتله الفئة الباغية آه. سبحان الله ولذلك يعني الحقيقة هي قفزة صحيح بس في الصميم هنا لما بتذكر اللي حصل يوم واقعة اليمامة اقول يا سلام يا عمار بن ياسر على الفقه اللي بيروي الواقعة عمر بن الخطاب بيقول واقعة اليمامة في ردة مع مسيلمة الكذاب حرب الشديدة ضد المسلمين انكشف المسلمون واصبح الجماعة بتوع مسيلمة الكذاب دول أو شكل إنهم يعني يطغو على المسلمين كارثة كبيرة فإذا بعمار بن ياسر مع إنه كانت ضربة أذنه وبقت ما متعلقة كذا بتبقى عملة عملة زي بندول الساعة بيقول قجلة مسكها كده تتذبذب اسمها يقول لك فو أذنوه عمر بن الخطاب يقول أذنوه تتذبذب نعم يقول إيه أنا الحقيقة برضو هقول اللي قالوا وهقول لكم مش ما يهمنيش اللي قالوا هقول لكم اللي يهمني هو قال يا معشر المسلمين امن الجنة تفرون خلاص حلوة قوي بس برضو ما يهمنيش وهو على فكرة اللي جمع المسلمين من انفراط العقد لا. هو اللي خلاهم بدل كانوا انفرط عقدهم وراحوا جمعهم بكلمة امن الجنة تفرون بس قدم لها بايه قبل ما يقولها قال ايه الكلمة مهمة جدا تدل على ثقه هو فاهم يا معشر المسلمين انا عمار بن ياسر امن الجنة يتفرون يعني انا عمر ابن ياسر اذا اذكرهم الحق معاه اه انا صاحب الختم اذا اختلف الناس وكان الحق مع كان ابن سمية مع الحق الناس يعني انا اللي بقول لكم تروحوا فين يعني ده مؤشر بصلة يعني شوف يستخدم وضع... وضعيته الحقيقة انا ارى انه هو إن هو فقه يعني هو مؤشر للبصلة هو شايف ان الناس دي تعلم انه هو مؤشر البصلة الى الحق فجاء الوقت الناس بتنفرض جاء الوقت ان يجعل من علاماته على الحق انه يجمع الناس من يا جماعة انا علامة الحق بتاعتكم تعال معا رايحين فين الجنة هنا رائع يعني يعني انا عايز اقول ايه ساعات الورع يكون ورع كاذب الانسان ياخذ هذا الورع الورع الكاذب ده مؤلم نعم ده إنما, انما هو الان ورع عايز يتواضع ما ينفع يتواضع, يتواضع في الموقف ده. لكن انا الان امام جيش للمسلمين انفرط واحسن توظيف للرتبة التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لي اني الم بيها المسلمين للجهد فوقف يقول هذه الكلمة وعمر بن الخطاب يرويها عنه وعمر بن الخطاب ده قال عنه كلمة انا والله فاكر يعني اني احاول ادور قالها عن مين قبل كده قال وإني مرسل لما ولا أمير على الكوفة قال وإني مرسل إليكم عمار بن ياسر كده وإنهما لمن النجباء من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما طبعا عمر بن الخطاب اللي بيخاف من الأشخاص ومن تعظيم الأشخاص لما يقول اقتدوا بهما مسألة كبيرة عارف حضرتك مين اللي روى الحديث بتاع اذا اختلف الناس وكان ابن سمية مع الحق مين زميله في البعثة دي عبد الله بن مسعود ما هو عمر بن الخطاب لما ولا على الكوفة ولا عمار امير ولا عبد الله بن مسعود معلم وزيرا ومعلما اه فعبد الله بن مسعود شايف عمار عن قرب نعم وفهمه كويس ودرسه وعاش معاه وفهم وضعه كويس جدا فجاء واحد في مرة يقول له يا عبد الله صلى الله عليه خايف تدركني الفتنة اعرف منين الحق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف الناس وكان ابن سمية مع يعني خليك مع عمى الجميل كمان ان سيدنا عمر عزله من الكوفه فقال له اساءك عزلي لك انت سائلت ان انا عزلتك قال ان ساءني عزلك فقد ساءني توليتي سأتني توليتي اذا كنت زعلان على ذي شوية فانا زعلان على الاصل ان انت حطيتني في الفتنة فهو مقياس حقيقي للورع الحقيقي وقت الورع الجد ورع وقت ما يكون في المعركه لازم يقول انا عمر بن ياسر يقول انا عمر بن ياسر فهي التبقى جميل قوي قوي قوي. هو قدم اعظم مثال للبر ما فيش انا شايف احسن واحد بار بوالديه عمر بن ياسر على وجه الارض لانه راح اول درجة من درجات البر لهما دخلوا في الاسلام آه سبحان الله اسلم بدعواتي بدعوتك رجع مسلم دخل على ابوه وامه تعالوا افهموا واحد 2 3 4 اسلموا بيتمين. فاختبر فيهما وعذب وقتلوا وهم واستحقوا لذلك هو بار من طراز غير متكرر البر الحقيقي لذلك دي الكل اللي بيشوفنا دلوقتي اذا كنت بار بامك وابيك بحق وبصدق لازم تسالهم عن الصلاه تتابعهم احيانا الانسان يكبر زي سننا كده يكون عنده ام او اب او الاثنين موجودين وهو راشد وهم كبار في السن فلازم يبقى واخد باله من الصلاه العمره القران اخبرهم ايه انا ممكن في السن المتقدم ما ياخدوش بالهم من من العبادات فسيدنا عمار مدي نموذج انه اول ما جاله خير اول حاجه راح اداه لابوييه وقال لهم على اعظم هديه في الكون جعلهم الاثنين اسلم ومش بس كده لا وزي ما شيخنا قال واعذب وامتحن فيهما بانهم ابتليه وعذبه وقتله مم. هو عاش لوحده بعدهم يستنى بقى يعني قضاء الله عز وجل فهو كان بار بوالديه كمان هو كان مع والديه في العذاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الامام الحاكم في طبقات ابن سعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدى على عمر بالذات هو بتحط عليه نار وتحته نار فيضع يده على رأسي ويقول اللهم اجعل النار بردا وسلاما على عمار كما جعلتها بردا وسلاما على إبراهيم يعني حاجة دعوة برضو الحقيقة أنا حابب أقدم سيدنا عمار بن ياسر لكل أخ يبتلى في سبيل الله عز وجل ولكل أب وأم أبنائهم أخذوا من بين أحضانهم ظلما وقصرا وقهرا أن يفتكروا كأن يد النبي صلى الله عليه وسلم تمتد من ستر رقيق إلى هذا لب في سجن عميق لا يدري احد اين الابن الشفيق الرقيق الذي كان يشفق على ابويه ثم تتذكر عمار بن ياسر وهو يعذب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه الدعوه الكريمه اللهم اجعل النار كانوا بيعذبوه بالنار بردا وسلاما على عمار كما جعلتها بردا وسلاما على ابراهيم ثم ينادي سيدنا عمار بلفظ قالته الملائكه على رسول الله ولصبرا أقبل يقظان هوكليش أشخاص غير. نعم هذه يقظة القلب بالإيمان والشاعر يقول ينام بأحد مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم الشكل نائم لكن القلب يقظ. فالحديث البخاري لما أتت الملائكة النبي ونائم في حديث شق الصدر قالوا قال ملك إنه نائم وقال الاخر ان العين نائمة والقلب يقظان تتأرى روايتين والقلب يقظان بالعطف الجمل والقلب سا... على ان العين كنت عايز اقول لك المهم. والقلب واخد يعني صفق <تصفيق> انما حبس يعني انت مش شايف المهم هنجيبك ان شاء الله على الاكتفاء وعلى الايه العطف المهم فنرجع ونقول شوف الرساله بيقول لي سفرا قبل يقظان وبدع له بدعوه لسيدنا ابراهيم عليه السلام ولذلك الحسن البصري يستفيد من هذه الواقعه لما ياتي الحجاج ابن يوسف ويريد ان يقتله ويجهز كل شيء والناس واقفه تشرب الصحابه التابعي من خيره التابعين الحسن البصري والسعيد ابن المسيب فيدخل على الحجاج ويتمتم بكلمات ويقول اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي في كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فسبحان الله يقترب وإذا بالحجاج يتغير قل هنا ويجلس على أريكته وعلى كرسي العرش الذي يجلس عليه ويقول هل لك من حاجة قال حاجتي إلى ربي لا احتاج إلى أحد من خلقه تغير هذا كله يجعل اي انسان في اي مكان يتعرض لمثل هذا الابتلاء يتذكر جيدا الاسرة كلها تتذكر ان في اسرة تحملت من اجل اسلام عمار ياسر سمية من اجل دين الله تبارك وتعالى وكان في احد الاخوة يحكي لما يعني اعتقله في الله سبحانه وتعالى وجه العيد قرب فلقى كل الاخوة اللي عندهم ابناء بدأ كل واحد يعني ينظر يعني إلى المستقبل جاي العيد والأولاد لن يجدوا الأب من الله يدي المصروف ومنها يعمل وبدأ الحزن يخيم على قلب الإخوة فكتب يعني القصيدة سلام الله يا قومي صباح الأجر والمغنم طريق الحق محفوف بأشواك كما نعلم ثم بدأ يذكر ان سيدنا إبراهيم ابنه تاخذ بعيد إسماعيل وبقى إسماعيل يعني ربنا قال له حطه بواد غير دي زرع وسيدنا يوسف تاخد بعيد عن ابي يعقوب وبقى يوسف العزيز في مصر بعد ذلك وابن سيدنا نوع كان عايش معها وكان فاسخ بدا يعني تدعي هذه القصص الرائعة جدا في القرآن وفي السيرة وبعدين في الأخير قال وهذه سنة الرحمن في كل الأناسي وما شذت لكفار ولا حتى لمهدي لذا أرضى وأسترضى بمقدور ومقضي فالعمار يمثل بالنسبة لأي واحد صاحب دعوة إنه لا يتنازل وإن لو حصل إن القلب اطمأن بالإيمان وقال كلمة لا يغير هذا لأن بعض الإخوة يقول كلمة لكن لما يطلع يحاول يقول لك أسلم تابعيني أسلم ملحقيني أسلم مش عارف إيه لأ هي كلمة طلعت تحت الاكرام والشريعه والقانون وجميع دساتير العالم لا تعترف بالاكراه م. لا تعترف بالاكراه رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه فاذا قال الانسان كلمه لا يخرج في العافيه يبدأ يعتبر ان الاستثناء اللي حصل هو اللي حاول يحاول ياكده حتى يرضي يعني عباد الشيطان عباد الشيطان وينسي, وينسى عبادة الرحمن سبحانه وتعالى وانما يخرج ويعني يكون يعني معياره في هذه المسألة اني ذاهب الى ربي سيهدين واذا اعتزلتموهما وما يعبدون الا الله ثابت على الحق لا يتغير وشأنه شبابنا هيا الى المعالي هيا صعضوا شوامخ الجبال هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي لا نبالي طالما كان في حق المتعالي الله سبحانه وتعالى والأهم من هذا ان ادرسوا الصحابة كل واحد عطش كل واحد جاع كل واحد ضرد كل واحد عز ابو بكر الصديق كان عقبة بن معيتي يضرب بالنعل على وجهه فيحرفهما إلى وجهه فقال خليفة الأمة بعد رسول الله ابن مسعود الرحمة عمار يقول كنت سابع سبعة أكلنا أوراق الشجر حتى تقرحت أجزاقنا الرحمه عمار ولا على على الكوفة ما بقي واحد من الصحابة الطهد إلا جعل الله من بعد العسر يسرا إلا جعل الله له هذه المكانة وده احنا النهاردة نتكلم عنه لكن الذين يسيرون مع القطيع ويؤيدون الباطل ويسيرون كالانعام في وسط القطعان هؤلاء لا يأبى لهم التاريخ ولا يدري الله في أي واد أهلكم فلنكن رجالا في مساندة الحق وحمل هذه الأمانة إلى آخر لحظة من حياتنا اقتداء بعمار ابن ياسر الحق معه إلى آخر لحظة من حياتنا. أذك الله خير. هاي في مقوله إذا قرأت لحضرتك يعني رواه البخاري وهي لازم تقرأ لسيدنا أبي الدرداء عن علامة قال قدمت قدمت الشاب فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليه يا رب هاتلي واحد صالح يبقى صاحبي ويقعد جنبي دلوقتي فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا من الراجل الكبير قال أبو الدرداء الله جاي جنب واعد قال يا رب وفقني الواعد طيب ابن حلال كده جايص صالح اعزائي حضراتكم كده الله يرضى عنك يعني قعد جنبه راجل شيخ كبير قال للناس مين الراجل ده قالوا مين ابو الدرداء فقلته اني دعوت الله ان ييسر لي جليسا صالحا فييسرك لي قال ممن انت انت جاي منين قلت من اهل الكوفه اللي مين بقى اميرهم في, في الوقت ده عمار بن ياسر ومين صاحبه الوزير المعلم عبد الله بن مسعود قال او انا اعطى افعى عند حتة دي فعلا يعني من اللي بيقول ابو الدرداء بيقول العلقمة اللي جاي من الكوفة اللي عنده عمار وعبد الله بن مسعود ليس فيكم عبد الله بن مسعود صاحب النعلين والوساد والمطهرة عشان عندك الراجل الطيب ده اللي هو صاحب النعلين والوساد والمطهرة افيكم والذي ده بقى عمار بن ياسر افيكم الذي اجاره الله من الشيطان ايوه يا سلام على لسان نبيه صلى الله أيوة. أفيكم الذي اجاره الله من الشيطان أوه. على لسان نبيه اوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم احد غيره عمار ابن رواه البخاري ابو السلام. الدرداء الراجل اللي مشهور بالورع ومشهور بإنه ترك التجارة خدناه في مصابع الهدى قبل كده سب الدنيا كلها هذه الشخصية العظيمة المصباح المضيء بيمتدح سيدنا عمار بحاجة خطيرة جدا أجار الله سبحانه وتعالى بنفسه سيدنا عمار على لسان نبيه تشريف مم. إن ربنا اللي أجار وعن طريق النبي مش عن طريق واحد تاني مم. فهو له منزلة عظيمة جدا جدا جدا بالدليل القاطع يعني نعم. هو سيدنا عمار انا بتصور انه لو كان في حد يفضل مع الحق او يبقى علامة على الحق كان يبقى بلال ابن رباح برغم كل العذاب قاعد يقول احد احد انما عمار برغم او بسبب العذاب اضطرة انه هو يجهر بالكفر وهو مطمئن بالايمان فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه مسألة العذر المتمثلة في هذا الإكراه وفي هذا العذاب ليست صارفة عن أنه يلزم الحق ودي نقطة في منتهى الجمال لا بد أن تقيل العثرة لا بد أن تقبلوا العذر لا بد أن تراعوا طاقات الناس لأن خضوع إنسان للإكراه ليس معناه أنه تارك للحق إلا ولكن من شرح بالكفر صدرا ولذلك الحقيقة أنا يعني سيدنا عمار الكلمة الجميلة اللي حضراتك تقولها دي تلفة نظر يا نقطة مهمة انه هو مع الحق مش مسألة بصيرة وبس بس ده الحديث ده بيقول انه كان عنده سر من النبي عليه الصلاة والسلام عنده معلومة يعني الرسول قال له معلومة هيحصل كذا كذا كذا كذا كذا وانت تكون في مكان فلان علشان يكون كعلامة وعصمه من الشيطان اي من الزلب وبلغ من يقينه رضي الله عنه شيء غريب جدا انه هو اليوم اللي قتل فيه وطلب ان يشرب لما, لما جف حلقه فجبوه شوية لبن يشربهم فلما شرب اللبن تذكر شيئا قيل له من عشرات السنين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اخر شربة لك في الدنيا شربة لبن فلما شرب لبن ودخل المعركة وضعها وقال الله أكبر أيها المسلمون اليوم القل أحبت محمدا وحزبه ودخل بهذا اليقين في المعركة أنه داخل وقال والله يا ربي لو أعلم أن الأقرب إليك أن أفعل كذا فأن أعمل في نفسي كذا فعلت أفعل كذا فعلت أفعل كذا يمكن. آه والله لو لو موجود إنما يقول لو لأفعل كذا أفعل كذا ولكني أرى أن الحق هنا ولا أحيد عنه ولست براجع يعني أنا داخل وعرف إنه هنا إن أنا سأقتل اليوم وسألحق بالرفيق الأعلى وبالنبي عليه الصلاة والسلام ولكني أعرف أن هذا هو الحق الذي لم رأفي وسأدخل فيه ودخل وقتل واعتقد انه كان في عدد من الصحابة اعتزل الفتنة حتى هذه اللحظة هي المقولة دي بعد اذن حضرتك يعني لو انت حبيب آه والله. لو قال عمار وهو يسير الى موقعة موقعة يوم صفين الى جنب الفرق اللهم لو اعلم انه ارضى لك عني ان ارمي بنفسي من هذا الجبل فاتردى فاسقط فعل ولو اعلم انه ارضى لك عني أن ألقى... أن ألقي نفسي في الماء فأغرق فعل وإني لا أقاتل إلا أريد وجهك وأنا أرجو الا تخيبني وأنا أريد وجهك فقال مم. عمار ائتوني بشربة لبن فشرب وقال بعد ما شرب افتكر لحدك قلته آه. وقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر شربة من الدنيا شربه لبن الله. ثم تقدم فقتل ونزفت الدماء وقال ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم الله ولذلك شوف بقى حذك التوظيف الصحيح في معركة اليمامة يستعمل اسمه عند وقعت صفين لكي يدلل على الحق يقول لو اعلم ان الارض لله هو كذا او كذا او كذا كنت اعلم لك كنت اعمله ولكن هذا هو ارض ما اعتقده الان لله. لله عز وجل مبشر بالجنة بدلالة فإن الموعد الجنة فتشعر بأنه أنا دايما الحقيقة الشيء اللي بيلفت نظري أنه الشيء المشتهر عن صحابي سعد بيصرفنا عن بعض الأمور فالنقطة التي أخشى أن ننصرف عنها هي نقطة أن عمارا يعرف أين يضع نفسه يعني يفقه كيف يوظف هذه الدرجة التي هو عليه وفي نفس الوقت يولى أميرا أميرا على الكوف وفي نفس الوقت ومن عجيب الامر انه الصحابي الوحيد فيما اعلم والله اعلم اللي اختلف هل هاجر الحبشة او لا لما يجب يعدونه هو من المهاجرين للحبشة وبعدين يذكروه في هجرة المدينة في قباء وبعدين يذكروه في في بدر والله طب هو هاجر فهو مع انه سبحان الله هجرة الحبشة كانت لمين كانت للناس اللي عذبوا واستضعفوا في مكة يعني كان اولى واحد فورا يروح هناك هو عمار بن ياسر لكن بلغ من انه يفتش عن مواطن الحق ويلقي نفسه فيها ويحاول ان يوظف نفسه انه حتى قالوا هل هو ممن هاجر الحبشة ام خرج وعدل ورجع يعني شيء الحقيقة يعني وضيء خمسين سنة حول هذا الوضع في حتى بتاعك قبل لا. ما دكتور حكيت انه علامة على الحق في المقولة كده تقرأها تستغرب ورأيته اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه كأنه علم أنا. كلما ذهب <تصفيق> ده, ده في صحابة لم يقاتلوا اعتذروا الفتنة حتى قتل عمار فقالوا خلاص عمار الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمار تقتله الفئة الباغية يبقى دول البغاء ودول المنصفين ولذلك شوف تلبيس الشيطان ساعتها الجماعة البيضاء قالولهم لا يا عمي احنا ذائل ذا ال... انما قتله من اخرجه الذين اخرجوا اللي جاموا معهم انا باستعجب ان الدهاء السياسي لما يحاول ان يغطي على الحق الابلش ايوه صحيح احنا يعني لا نحاول تخطئة الصحابة ولا ندخل في هذا المجال لكن انا لما قرأت الواقعة دي قلت يعني إن الإنسان لما يأنس إلى النص وظاهر القرآن ومقاصد القرآن ولا يدخل في التأويل الباطل يظل في سلامة من دينه يعني لما الرسول يقول بشكل واضح عمار تقتله الفئة الباغية وناس تتحول من معسكر علي معاوية وعمر بن العاص إلى معسكر علي بن أبي طالب بعد أن قتل يبدأوا يعملوا مجلس سريع جدا نقول ايه قتله من أخ... نعم عمار تقتله الفئه الباغيه آه. مش هنيجي حديث الرسول آه. على آه. يعني احنا نحترم النص لكن تعالوا بقى يعني نشوف اللي بيسموه في اصول الفقه تحقيق المناط يعني مين اللي قتله انما قتله من اخرجه اما المسألة دي يعني لما نشوف المجزرة اللي اتعملت في غزة وقتل الشهيدين محمد السمان ومحمد الياسين اللي ست سنوات اسرائيل بتبحث عنهم ويجي الفجرة يطلعوا كده يقولك ده احنا كنا بنقوله سلم نفسك فقتل ناس من بتوع الامن اضطرنا نتعامل معهم ومركز التحقيق الفلسطيني يقول الواية مختلفة تماما بل افحش من هذا ناس منتخبة من الشعب وناس بتحاول تعمل عليهم انقلاب ثقة محدودة وبعدين اضطر الناس اللي في السلطة يدافعوا عن الشرعية وتسير العبارة وترددها قنوات الاعلام يقولك الانقلابيين الله هو من اللي كان في السلطة ومن المنتخب من الشعب ومن اللي حاول يقتل القاده بتوع الناس الموجودين هناك انا اشعر ان هذا التدليس يعني في الحقيقة يجب ان ينتبه له ذو القلوب المؤمنه الانسان يظل مع ظاهر النص ومقاصد القران ولا يذهب الى التاويلات الداخله في اعماق ظلمات ودهاليز السياسه القضيه بشكل واضح عمار تقتله تكون بالقتل المباشر انما قتله من اخرجه والاسوا من هذا في الاعلان يوم قتل الاثنين يقول لك نحن نعلم جيدا ان اسرائيل لها مخطط في تمزيق الشعب الفلسطيني وحماس تقوم بتنفيذ هذا المخطط يعني انا والله اقول لو الشيطان الرجيم جه حضر بنفسه وقال انا هتولى ان انا أوضب التدليس ده يعني بروحك كده ما يعرف يوصل المرحله دي الشيطان دلوقتي بيقعد يقول لهم يا جماعة حرام عليكم كفاية ولذلك يعني انا عجبني رد اظن سيدنا ازاي ده يعني مواليك يوم الاب يقول يا علي يقول اني كفرت باشر تقولي من قبل هو الشيطان منهم والله فكرة دي لا لهم حلال عليهم وش حلال ولذلك كان بيعجب يرد سيدنا الله ابن عباس قال لهم والله اذا كان اللي قتل عمار هو الذي اخراجه يبقى معنى كده ان اللي قتل حمزة بن عبد المطلب هو الرسول عليه الصلاة والسلام لانه هو اللي اخراجه نعم فا يعني اذا كنتم هتمشوا على هذا لأنه هو اللي اخرج وقريش قتلت العلم. آه فالعلم جميل آه آه آه آه, اه اه اه اه قياس اه اه يعني المنطق أنت يبقى تتهموا الرسول بانه كل الصحابة ولو اب ارسل ابنه اللي طلب ما في مصلحة دنيوية والولاد اقباطته يبقى الاب اللي قتل الاب مش السائق المجنون الطائش نعم وهكذا نعم ولذلك هو الحقيقة التباس الحق بالباطل في زمن الفتنة مسألة لازم تحذر لأنه اللي بيحصل أنه بيبقى في ناس شغلتهم هذا التلبيس يعني مثلا في قضية فلسطين لحظة لك بتترحها الآن هو الموضوع التلبيسات دي أنا لما قرأت الكتب اللي بيصدروها الجماعة اللي كانوا مستشارين لرؤساء أمريكا اكتشفت ان هذه الاوجه من التلبيس ما بتبقاش عفو الخاطر ده بيعدوا يذكروها ويصوغوها ويطلعوها يقولوا يطلعوا هنقول ايه علشان يوقعوا الناس في الفتنة وفي الاعلام يعني احيان يأتي خطاب من الخطابات يأتي اسلوب من الاساليبي هنتصور انها كلمة كده لا دي مسألة مقصود بها كيف ازاي نقدر ندوخ الناس نقول لهم فتنة تفسد عليهم حياتهم لهذا الحقيقة أصحاب البصر نفس القصة أتواصل به نقول إيه أنا نقول ساح القلاص دي هنمشيها هنمشيها لا, لا بيعملوا كده أكثر الحقيقة في السيناريوهات لما هنقول كده هيردوا علينا بكده هنقول كده هيعملوا كده هنعمل كده يبين مخطط محكم صحيح بجد يعني بيبقوا عارفين ولذلك أنا اللي أنا عايز أقوله الحقيقة إن مسألة الأشخاص اللي عندهم البصيرة والهدى والإيمان والاستقامة مهمين لأنهم علامات الهدى ونجوم لهذا الهدى يعني عمرو بن ياسر أيوة في فتن وفي تلبيس وفي ناس بينصبوا في الكلام يحصل نصب و ودهاء لكن في شخص علامة على هذا الهدى يعني أنا الحقيقة لازم أضع في الاعتبار اليوم اللي حصل فيه وده يوم أنا شخصيا متأثر به اللي حصل بيه اختلاف بين سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمار بن ياسر ليه ليه المرة دي فضيعة احنا عندنا مقياسين المقياس الاول ان عمار ده اسلم سنة واحد من البعثة وخالد بن الوليد اسلم سنة عشرين يبقى مين اعلى عمار عمار اسبق بعشرين سنة عشرين سنة خالد بيحارب الرسول وعمار كان فيها صاحب الرسول ونصيره هو جندية لكن في مقياس تاني انه قبل الاسلام عمار بن ياسر كان خدام عيلة خالد ابن الوليد كان عبد عند بني مخزوم فلما مخزون فخالد يرى نفسه في المكان بلسه اسلم حديث لسه الاسلام مختلطش بقلبه فلسه يعني حسس بانه انا مين وعمار ده لكن لما فلما يحصل كان هو صراع بين مقياسين هل الاسبق اسلاما اللي وقف مع الاسلام اللي حرب مع الاسلام اللي اللي اللي اللي ولا خالد بن الوليد اللي لسه اسلم جديد بخايفين عليه يرتد لو ما كانش الحياه دي كانت رائعة جدا لأن الرسول عليه الصلاه والسلام لم يحلها الحل القضائي الحياتي انه يقوله خلاص افصل منه او اسكت وانما احلها بحل جعل خالدا يخرج من المكان زي ما بنقول كده بالتعبير الدارج يهيم على وجهه هو طبعا ما حصلش كده انما هو يقول أنا خرجت وليس هناك شيء في الدنيا أهم عيني أحب إلي من إرضاء عمار قال له إيه؟ قال له كلمتين قال له من أغضب عمارا فقد أغضب الله ومن عاد عمارا فقد عاد الله إيه ده؟ ليه؟ إيه المكانة؟ ال... ولذلك أنا كنت بأحصي الكلمات لقيت كلمات الحقيقة إيه ده؟ من, أرضى عمار... من أغضب عمارا فقد أغضب الله ومن عاد عمارا فقد عاد الله من ابغض عمارا ابغضه الله من ابغض عمارا ابغضه الله أبغضه الله, ابغضه الله آه. ويقول له لما يروح عمار على بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخبط مين أنا عمار بن ناسل يقوله مرحبا بالطيب المطيب طي... ال... ال... الله بالطيب المطيب لعمار نعم ايه ده كأنه يشم عبقا كما تفضلت حضرتك صحيح افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان, لسان نبيه عمار على نبيه. لسان النبي قال عليه الصلاة والسلام هذا برا مأكيد الشيطان ما دعوه إذا اختلف الناس وكان آآ آآ كان ابن سمية مع الحق إن الجنة لتشتاق لثلاثة علي وعمار وسلمان نعم. إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشته الحد الآخر إيمانه ما لا إيمان لحد ما بعد شهد صلواته واهتدوا بهدي عمار النبي عليه الصلاة والسلام يقول اهتدوا في أنا الحقيقة لم أتتبع الروايات لكن هذه الروايات في في أحمد والحاكم والنسائي والبخاري و... وإلى جانب كلمة القرآن الكريم اللي هي وقلبه مطمئن بالإيمان نعم. شهادة القرآنية إذا ظحى أنه نزلت فيه الآية من سورة النحل فيعني الحقيقة يعني مسألة للدرجة إيه ده؟ مين ده؟ لازم نمر واحد واحد يقول مين ده؟ أول ما تقول مين ده؟ تلاقي الواقع اللي أنبتت هذا كله أنه عذب وأكره حتى اضطر أن يقول عكس ما يؤمن به ولذلك لو يعلم الناس أدي تاريخ البشر هو لم يصل التعذيب في يوم من الأيام الى تغيير عقيدة الانسان ابدا انما يحصل ان هو يغير علنا ويفضل ال ال, ال, ال, ال, ال الامتداد ماشي تحت تحت جلد المجتمع ولذلك يبلغ الله انا فاكر ان جمال عبد الناصر في يوم من الايام قال هنعمل ايه احنا بنقول للناس كلام واهاليهم في البيت بيقولوا لهم كلام تاني واحنا ما نقدرش الا الوضع الظاهر قالها في خطاب عام لأن الإيمان هو ما في العقيدة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما الصحابة ضربوا واحد قول انت تابع مين قال لهم انا تابع الجيش جيش الكفار ضربوه قال لهم لا انا تابع القافل اللي انتم عايزين تاخدوه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا صدقكم, صدقكم ضربتموه او قتلتموه وإذا كذبكم تركتمه انتم بتحبوا اللي يقول لكم كلام على هواكم الكلمه دي خطيره ان تقول للمسلم لا اوعى تعتبر ان صفعه على الوجه تسمع بها كلمه ترضيك ده منهج انت اسمع حتى ما لا يرضيك لان حريه البشر ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا لا لا اكراه في الدين لا يستطيع انسان ان يتسلط على عقيده انسان لا يستطيع أن يخرج إنسان إنما عمار بن ياسر هو النموذج العملي للشخص اللي أكره على أن يعلن غير ما يعتقد فجعله الله علامة على الحق الحقيقة أنا أدعو كل من ساهم بأي شكل أو في أي في مدرسة في شركة في إدارة في وزارة ساهم في ظلم أحد أو في قهر أحد أو في اعتقال أحد أو في تعذيب أحد انه يقتدي بسيدنا خالد بن الوليد لما كلمة قالها لعمار وزعل سيدنا عمار فخرج ورسل له قال له من يبغض عمارا يبغضه الله ومن يرضى عمارا يرضى عنه الله خرج خالد في مكانته العالية في 3 ويكذبه من ثوب ويقول ارض عني يا عمار دي قلوب تنازلت عن كل الـ الـ الـ الاشكال الدنيوية وارادت ان تنجو في الدار الأخروية بين هذا رب العزة سبحانه وتعالى ده معنى الحقيقة أرجو أن يتذكروا كل ذي سلطان كل ذي مكانة ساهم في يوم من الأيام ستلقى الله إنك ميت وإنهم ميتون والظلم ظلمات يوم القيامة فشوفوا سيدنا عمار ماذا فعل يعني سيدنا خالد بن ماذا فعل مع عمار ابن ياسر رضي الله عنه ايضا سيدنا عمر له وقع في الصحيحين خرج في غزوه واحتلم في الليل ومفيش ميه ف يعني فتمرغ يعني في الاضطراب عشان بدل التيمم التيمم ده في ذهنه بديل عن الوضوء انما دلوقتي في جنابه فضحك يعني سيدنا عمر وضحك الصحابه ثم ذكروه فتذكر ان التيمم يغني عن الوضوء وعن الوسلي في آن واحد فبرضو كانت يعني طريفة وجميلة من سيدنا عمار ويعني <تصفيق> هو فين لازم يطرب جسد كله عشان دوبك نفس ضربة وضربة يعني <تصفيق> <بقى>. <تصفيق> فرحم رحم الله عبد الله زي دولي على انه الامان فعلا ملأ كيانة طبعا تراب طراب بشترع مع طرح. الدنيا كله صحيح. لا وهو في نقطة مهمة اللي في الناس جاء الرب فحنا يعني لا يعني, يعني هو الحقيقة من من الامور اللي لازم يعرفها اهل الامان في العصر الحالي اذا ارادوا ان يكونوا صادقين انه ليس معنى اننا نتكلم عن منزلة هؤلاء انهم كانوا بين البشر كده حاجة يعني مثلا بيعاملوا ده احيانا كان يسأله يعني عمار ده اللي انا بقول انه هو في في, في اليمامة اه قطعت اذنه وكانت بتتذبذب ومع ذلك يدعو يا الله واحد يوم الان بعد كده عيره عيره قال يا اجدع قال له قال لقد عيرتني بخير اذنية بأحب أذنية إليه بأحب أذنية إليه لأنه دي في, سبيل الله. في, سبيل الله. في سبيل الله فيعني طعم. لكن فأنا عايز أقول أنه مش معنى كده أن الواحد يقول إزاي تكلمني ده أنا الشيخ فلان ده أنا فلان فلان ده. لا ال الذي يمارس الدعوة ويمارس العمل ويمارس الرسالة لابد أن يكون طيبا لناس طيبا مطيبا فقال له ف يعني أنا بتصورها باسم جميل قالوا ده دي ودني الحلوة دي ودني اللي عجباني يا أخ دي ودني ولم يزد عن هذا يعني والحقيقة كونه أنه هو يرى قتل أمه بهذه الصورة لدرجة أنه الحرب في مكان العفة منها وقتل أبيه ويرى هذا التعذيب ولا تسمع منه كلمة حقد واحدة طول خمسين سنة تتلو هذا ولا كلمة حقدة على أحد نعم. فهو الطيب المطيب فعلا رضي الله عنه لو نخطب روصية تربية من هو سيدنا عمار الحيا زي ما أنا بدأت يعني ربطت بسيدنا صهيب الرومي هو بادئ اسلامه فهو فعلا بدأ وخط بأرحلة العذاب والشقاء والتعب والمعارك والحروب ونال ب ب بذلك منزلة عظيمة جدا فلن تلالوا البر حتى تنفقه مما تحبه ونقصي عمار اسلم فأتى بأبويه فخادت الاسره كلها وعد صبرا ال ياسر ان موعدكم الجنه انا عايز اسرتنا كلها تكون يد واحده في اعلى درجات التضحيه في سبيل هذا الدين وسيعزكم الله في الدنيا كما جعل عمارا من مصابيح الهدى واليا على الكوفه عالم من يتحدث الناس نسبي المعيار الوحيد على الحق في زمن الفتنه عمار بن ياسر فكونوا مع الحق وضحوا كما ضحى عمار وأسرة عمار من أجل الحق يحفظكم الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته